تصديقا لرسالتي وتصديقا لانه يوحى اليه من قبل ربه جل في تكلمنا أن من دلائل النبوة الاخبار بالمغيبات وبينا نوعا ونتفى من الاخبارات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات التي تحققت في وجوده والتي تحققت بعده بأبي هو وأمي وأصلنا أصلا أصيلا الأسبوع الماضي ألا وهو الغيب يشترك فيه اثنان الأول يكون الغيب لله للفعلاء ويشترك في ذلك الملك أو النبي أو الرجل الولي الصالح صحيح خطأ فاحش هذا شرك نتكلم بالشرك ونعلم التوحيد لا الغيب لمن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هذا أسلوب حص ويعني لا يمكن أن تقول بأن هناك أحد يعلم الغيب بحال من الأحوال الا الله الذي يعلاه ولذلك قال الله تعالى كما في سوره الجن فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول وإلا من ارتضى من الرسول هو يعلمه بعض الغيوب لا كل الغيوب الغيب المطلق لله دل في علاه وما علمه بعض الغيوب إلا, إلا لتكون دلال على دلالات صدقه ودلال على دلالات نبوته بأبي هو وأمي وقد بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الباب عندما نحت فاطمة سن الجزور من على ظهره فقال لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفس بيده لا يترك هذا الدين بيت ولا وبر إلا دخله بعزة عزيز أو بذل ذليل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب الغرباء ونحن نرى ذلك وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زلنا في هذه النبوءة أن النبي يقول ولا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خالفهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقلوا الله حقا تقاتلهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم ببشرات وحدثت كما أخذ سراق سوري وألبسهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نبدأ اليوم إن شاء الله أيضا ببعض الإخبارات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وقعت بعد مماته والتي ستقع أيضا في هذه الأونات وفي العصور التي نعيش فيها منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويا لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وقد, كان وقد, فتحت مشارق وقد فتحت مشارق أرض ومغربها على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطي الصحابة الكنزين الأحمر والأبيض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسألت ربي ثلاثة سألت أن يهلكها بسنة بعامة يعني لا يكون الجد في عموم الدولة الإسلامية وهذا لا ينفي أن تصاب أمة من الأمم أو قطر من الأقطار الإسلامية بجد لكن ال أن, أن, تعم أن تعمم هذه ال المصيبة وهذه البلية لا سألت ربي ألا يهلك أمتي يعني كل أمتي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها وسألته ألا يصلت عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها وهذا إشكال نحن الآن نرى أن الأمة الإسلامية في كبوة عظيمة وفي ذلة ومهانه لا يعلم بها إلا رب الأباد سبحانه وجل في أولاد فكيف يقول سلم أعطانيها انتبهوا معي مش فهمني السؤال قال السلم وسألت ربي ألا يصلت عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها مع أننا الآن ليلة نهار نرى أن الأمة الإسلامية إما مضروبة هنا أو مهتوكة هنا أو العرض هنا قد هتك والمال والدماء قد سفكت وسالت أحسن العموم لا فلا يمكن أن يصلت على هذه أمة عدو يستبيح بغضة الأمة الإسلامية بأسرها لا والله ترى أمة مهزومة أو قطر من أخطر إسلامية مهزوم وفي الم... في... في مكان آخر ترى انتصار للأمة الإسلامية قال وسألت الله جل في علاه ألا يجعل بأسهم بينهم شديد أو ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطينيها فإذن الأمة الإسلامية يفتك بعضهم بعضا ويصلت بعضهم على ويصلت بعضهم على بعض نعوذ بالله من الخزلان من الإخبارات الغيبية التي تدل على معجزات التي أجرها الله على الله النمس سلم دلال على نبوته في بيته عندما كان في مرض موته فجاءته فاطمة رضي الله عنه أرضاء تعوده فسارها نمس سلم فبكت ثم سارها الثانية فضحكت فاندهشت عائشة رضي الله عنه أرضاء ثم اشتدت عليها حتى تخبرها بما صارها بها النبي صلى الله عليه وسلم بما لها من مكان عندها هي أمه هي أم الله أم المؤمنين من أمهات المؤمنين فقالت لها صارني الأولى فقال إني سأموت في مرضي هذا وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمي في المرض الذي مرض فيه وجاءته فاطمة تعوده قال سارني الأولى أنني سأموت في مرض هذا وصارني الثانية فقال أنت أسرع أو أول أهلي لحوقا بي وكانت أول اول من مات من أهل النمسلم لحوق من سلم هي فاطمة بنت محمد رضي الله عنها أرضها وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت أول من لحقت بن سلم وبشرها بأنها سيدة نساء العالمين فهذه دلال على نبوة الانسلام لما بيّن أنه في هذا المرض سيموت فيه ومات فيه وأنه بعدما, بعدما يموت اول الناس الحقم به من أهلي هو هي فاطمة رضي الله عنه أرضاه وأيضا قد قال الانسلام لأزواجه يعني قال فيهن أسرع كن لحوقا بي هذا غير فاطمة أسرع كنا لحوقا به أطول كنا يدا فكنا يتطاولنا تضع كل امرأة اليد على الحق تشوف أي, أي, أي يد أطول هي تكون أسرع لحوقا بن مسلم قال أسرع كنا لحوقا به أي أطول كنا يدا فكنا يتطاولنا يرين من أطول يدا حتى ماتت زينب فعلمنا بأنه يقصد أطول كنا يدا في النفقة فكانت زينب رضي الله عنه أرضاه تعمل بيدها وتنفق وتتصدق فكانت أسرع نساء النساء لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من الاخبارات التي أخبر بها النساء في رؤية رآها أنه رأى, رأى نفسه على قليل ورأى دلوا وينزع بهذا الدلو قال فنزعت ما شاء الله ثم استلم الدلو أبو بك وهذا نبوء من النساء على أن أبو بك سيكون الخليفة بعد ثم استلم الدلو أبو بك رضي الله عنه فنزع زنوبا أو زنوبين وفي نزعه ضعف وهذه دلالة كما قال الشفعي من, من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم على, أن قصر, على قصر مدة خلافة أبي بكر وهذه طبعا لا يقال بأن أبا بكر قد قصر في الخلافة بل الفتحات التي جاءت بالصرح العظيم عند عمر ما جاءت إلا على أرض صلبة قد جهز له أبا بكر وإلا فقد ثبت ونصر الله هذا الدين بأبي بكر في حروب الردة فقد قضى على كل الفتنة التي حدثت وإلا فأبو هريرة كما في الصحيح يقول مات النبي وكفر من كفر من العرب ما بقي إلا شرزمة في أهل مدينة وأهل مكة فقط هم الذين كانوا على الإسلام وكفر من كفر من العرب فاشتد أود أبي بكر رضي الله عنه ووقف لهم بالمرصاد حتى أخمد هذه الفتنة الشديدة قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له قال الشفعي والمعنى في نزع ضعف أو قال العلماء المفسرون وفي نزع ضعف يعني على قصر مدة خلافة أبي بك ثم استلمت أداله أبو بك عمر بن خطاب قال مسلم فاستحالت غربة فما وجدته عبقريا ينزع مثل نزع عمر رضي الله عنه أرضاه حتى ضرب الناس بعطا فقد فتح الله عليه الفتوحات ومشارق الأرض ومغاربها كانت بيد المسلمين كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أيضا كما قلنا من نبوآت ومن الدلالات على نبوة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أنه السلم عندما في غزوة أحد لما شرد عليه الكرب لهم الخطب وكادوا يقتلونه ولجأ إلى جبل أحد كان معه أبو بكر وعمر وعثمان فاهتز الجبل فقال له نبينا محمد صلى الله على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دلاله على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم لاننا اصلنا اصلا بان الغيبه واذا أخبر بالغيب شيء من اثنين اما أن يكون كاهنا صح يتكلم بالبهتان والزور يا عم صح والله انت اسكت اسكت لما انا اخطاكم سترون ذلك من اين اما أن يكون كذلك كاهنا عرافا ياتيه الكهنه الذين يسترخون السمع وإما أن يكون نبيا رسولا وحاشى لرسول الله أن يكون كاهنا الكاهن يأتي بكلمة صدق ومعها المئة كذبة وما أخبر المسلم بخبر قط إلا وقد وقع صحيحا ولذلك فهذه دلالات على نبوة المسلم أنه يخبر بالمغيبات وتحدث كما قال فقال أثبت أحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وشهدين قال نبي وصديق وشهدين قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدين وقد كان الصديق والصديق مشهور بين الصحابة والشهدان عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين بل قيل في رواية قد واقف النسلم على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح العشر الذين بشروا بالجنة وكانوا شهداء فقال النسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد وشهيد هذه إيش؟ في سياق الإثبات في دي الإطلاق يعني كل من ما كان وقفا مات شهيدا وقد كان لأن علي بن أبي أيضا مات شهيدا والآخرون الذي أنبأ النبوة السلام بموتهم شهداء ماتوا شهداء فهذه دلالة واضحة على النبوة النبوة السلام وهذه مؤجزة من المؤجزات أيضا في ذلك ما صح او كان في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال أكون لنبوة السلام بوابا اليوم دخل النبوة السلام حائط بستان دخل ابو سسانا وقال ابو موسى اكون بوابا لرسول الله فاستأذن رجل وهو ابو بكر فقال ابو موسى للمساول يا رسول الله يستأذن رجل يستأذن ابو بكر فقال ادخله او قال اذن له وبشره بالجنة فادخله وبشره بالجنة ثم جاء عمر فقال ادخله استأذن عمر فقال ادخله وبشره بالجنة ثم استأذن عثمان وهذه هي جدا في دلالة النبوة فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوة تصيبه ائذن له ادخله ائذن له وبشره بالجنة على بلوة تصيبه فقال عثمان هو المصدق بان الرسول صادق مصدوق قال الله المستعان او قال اللهم صبرة اللهم صبرة الله المستعان وفي المسند وفي السنة عبدالعود ان النبي السلام قال لعثمان ابن عفان رضي الله عنه ارضاه ان الله مقمسك مقمسك قميصا فان, أو فإن ارادوك على خلعه فلا تخلعه وهذه وصية السلام لعثمان رضي وهذه من دلالات النبوة أنها ستحدث فتنة أيما فتنة فتنة عظيمة يريدون قتل عثمان او أن, أن ينزل عثمان على الخلافة ولذلك ابن عمر رضي الله عنه ذكر عثمان بهذا الحديث إن الله مقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعوا ولذلك الستة الذين قفزوا من النافذة ودخلوا على الفتحة ودخلوا على عثمان بن عفان قالوا له تنحى عن الخلاف يعني نتركك أن تتنحى عن الخلاف قال لا والله وصية رسول الله ليه فلم لم يولد ان يخلع قميصه الذي قمصه الله جل في علاه ويقصد بذلك الخلاف ومات, ومات شهيدا قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وارضاه قد قال فيه صلى الله عليه على بلوى وقد اصابته هذه البلوى وقلبوا عليه الفتن حتى قتلوه مظلوما رضي الله عنه وارضاه ايضا من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن اصحابه وفي العموم كما في الصحيح عن عبدالله ابن عمر ابن العاص قال, قال ستفتح عليكم الروم وفارس وقد كان فتحت الروم وفارس كما بينا اسبوع الماضي عندما قال ادهالك كسر فلا كسر بعد او ادهالك قيصر فلا قيصر بعد تفتح عليكم الروم وفارس هذه نبوة وقد حدست ثم قال ماذا, ماذا أنتم فاعلون فقال عبد الرحمن بن عوف لا نقول إلا ما أمرنا الله ورسوله قال أو غير ذلك وهذه نبوة أيضا باخبار بالغيب قال أو غير ذلك ثم قال أن تتنافسوها قال أن تتنافسو تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغدون ثم تتذابرون وقد حدث الفتن ولما فتحت الدنيا قتل بعضهم بعض وقد حدثنا من قالهم صلى او غير ذلك نبؤه من النبي صلى غير ذلك تتنافسون وتتباغضون وتتدابرون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قد قال ما الفقر اخشى عليكم إنما اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما ونحن الآن في واقع مر نعيش فيه فتحة الدنيا على أبوابها ومصرائها والناس يتقاتلون من أجل الدنيا يتنافسون من أجل الدنيا يقتل بعضهم بعضا من أجل الدنيا وأيضا عموما النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس يقسم الصدقات جاءه رجل ولبئس ما قال فقال له يا محمد اعدل ذو الخويصرة الذي كان من نسله المسلمين الخوارج قال يا محمد اعدل بأبي هو أمي قال ويحك ومن يعدل إلا ما اعدل أنا وفي رواية قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء فقال يا محمد اعدل فقال له خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النسلم دعه لا يتحدث الناس أنه محمدا أن يقتل أصحابه في رواية قال النسلم دعه يخرج من ضئضئ هذا هذه أيضا نبوءة من النسلم دلالة على نبوة النسلم قال يخرج من ضئضئ هذا نسله يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ابن عباس لما ذهب إليهم سمع دويا للقرآن أصبح مفزوعا هلعا من هؤلاء يقرؤون بهذه القراءة القرآن يقومون الليلة يصومون النهار كما تنبأ النمسلم وبين أنهم أيضا كلاب أهل النار فقال يخرج من ضئد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حنادرهم ثم قال النمسلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم ثم في وفي رواة أخرى قال النمسلم هم كلاب النار من قتلهم او قتلوه فهو في الجنة والثاني المقتول في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون على فتنة في المسلمين على فتنة يعني حين فتنة في المسلمين هذه دلالة أخرى على النبوة أن الخوارج وظهور الخوارج ونشأة الخوارج وأصل الخوارج سيكون في الفتنة التي تحدث بين المسلمين وهذه الفتنة التي حدثت وقد كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وبين معاوية والدلالة الأخرى على النبوة أنه قال فيقتلهم أو تقتلهم الأدنى الفئتين أو الطائفتين إلى الحق او قال أولى الطائفتين بالحق وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أولى الطائفتين بالحق وقد بشره النسلم كما قلنا بالوصف الدقيق على المخدش هذا الذي يعني بحث عنه عن ابن أبي طالب وبحث عنه فلم يجدوه حتى نظر إليه ابن أبي طالب وأتى به فشكر الله وسجد شكرا لله جل في علا فهذه نبوة دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الخوارج سيظهرون وأن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفران وأن الخوارج يقومون الليل ويصومون النهار ويتعبدون الله جل في علا في ذلك معنى لطيف من معاني الإيمان ان المسألة عند الله الذي أولاه ليست بكثرة الصلاة ولا الصيام ولا بعمل الجوارح هالمسألة بنقاء القلب واستقامة الإيمان فإن ورد نقاء القلب واستقامة الإيمان والفكر السديد والمنهج السليم فإن المرأة يسرع إلى ربه إسراعا شديدا أما إذا قام الليل أصام النهار وتصدق بكلية ماله والدغل والغبش والغش في قلبه للمسلمين فإن الله لا يقبله عنده بحال من الأحوال فالخوارج كانوا أشد الناس طاعةا بل الصحابة كما قالنا السلام أنتم تحقرون عبادتكم بنسبة لعبادته فهم أشد الناس عبادة وهم أبعد الناس عن الله الذي في أولاد لذلك يرجع المال إلى ما أصل اولا أولا لعنة الله على الجهد إذا صح التعبير فإن الجهل هو الذي أودى بأمثال هؤلاء والعلم نور ويصل به المرء يستضيء به ويصل به إلى ربه سريعا وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ من, من نساء الأنصار بأنها ستموت شهيدة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أمتي يغزو القسطنطينية اول جيش من أمتي يغزو القسطنطينية مغفور له كما في الصحيحين فقالت أم حرام من أم حرام؟ فقط لا من أم حرام لا فقط أنا أريد أم حرام بكلية ما حدث مع أم حرام وكلام العلماء على ما حدث مع أم حرام يعني بالله عليكم أنا أسأل طلبة العلم أقول من أم حرام عشان طلب علم يقوم يقول قد أتيتك بالـ بالـ بالإجابة خبأتها لك أم حرام بد錯ake الحان جيد فالح أنا أريد أم حرام تأتينا بيش تأتينا بكلية منهج أم حرام وما في الكلام العلماء على أم حرام جيد هذا خير انا اريد الاقوى من ذلك احسنت اجدت وافدت طبعا إيه اصلا قال اتمنى انا سرد الان ارضاه من الخير ايضا ايش ثاني مهم جدا يا اخوة الله يهديكم الحمد لله لا تقتلوني بالله عليكم يهديكم الله سبحانه ده هناك واقعة ماء ام حرام من اهم الوقائع التي لابد ان ننظر فيها فقها هداكم الله يا طلبه العلم اه فتحت لهم الباب يا شيخ ماث طب اكمل يا ابو ماث كان النسلم يقيل عندها وهذه المسألة التي أولدها من طلبة العلم كان يقيل عندها النسلم ماذا كانت تفعل يا أبا معاذ كانت تأخذ عرق النسلم خلقة أنت الآن المسلم هي المسلم التي, كان التي كانت تأخذ عرق النسلم مش المحرام ها لا مسلم كان عندها ججل وقال يزادت عصرة من فضة كان فيها عرق النسلم ماذا كانت تفعل النمو حرام لنسلم هاته عمر كانت تضري راس النبي صلى الله فكيف ذلك يا طلبه العلم هذه المهمه الآن ونحن في دلاله النبوه لابد ان ناتي ايضا بهذا الاشكال لان دلاله النبوه انتم تقولون من دلائل النبوه قال لها النبي صلى الله اول جيش من امتي يغزونه القسطنطينيه وصفهم وصفا دقيقا مغفور لهم قالت أنا منهم يعذ الله ان نكون من قال أنت منهم وكانت منهم وقد ماتت لما كسرت كسرت وقعت فماتت لكن قال ان صلى بالوصف الدقيق عليهم قال هم, على هم ملوك على الأسير أو قال كالملوك على الأسير ويقصد أنهم يمخرون البح وكانت هذه في خلافة من؟ لا لا خطأ فاحش معاوية معاوية معاوية هي ابتداء السفن كانت في خلافة عثمان لكن الغزو بالسفن كانت أنت ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا حمود كده في خلافة معاوية رضي الله عنه أرضات إذا نرجع لأم حرام ومن دلالة نبوة الله سلم أنه بيّن لها متى ستموت وكيف ستموت وأنها ستموت بفضل الله شهيدة مع أول جيش يغزو القسطنطيني ما الفقه الذي نأخذه من أم حرام رضي الله أرضاهم كان يقيل عندها النبي صلى الله عليه وسلم فتفلي رأسهم هذا إشكال ليس بعده إشكال أما قال الله تعالى كل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأحفظوا فروجهم أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أنه رجل مع امرأة إلا محرم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يشجر رجل بمخيط على رأسه خير الله من أن يمس امرأة لا تحل له فكيف تمس أم محرام رأس النبي صلى الله عليه ويتركها النبي صلى عندها ويقيل عندها كيف ذلك اسكت أما تريد الإجابة ارفع يدك دعك من التآليف والتواليف شيخ أحمد سنة سنة ما أدري سوى حسب عليها لا. هذه سنة ليست حسب لا أي واحد يتكلم بيريد المخرج فبيبدأ يدرب نفسه فيأتي بجزئية حق ويغلفها بالبغ كما الكهنة يسترقون السم فيأخذون الكلمة ويقرقرها في أذنه فيأخذب عليها مئة كذب لكن أنتم لا تكذبون أنتم تؤلفون تأريفا صحيحا سديدا لكن بي... يعني عدم الضبط في المسألة هيخونكم بعد التأليف السديد الصحيح تأتي كلمة فتهد الباقي أنا أريد الأيدي كلها تتطير أمامي ما فيش ولا أرجل ولا رؤوس ولا أي شيء مفتي أكثر من توجيه اتفضل. نحن كلنا آذان صغية لتوجيهات حضرتك أول توجيه أن الله محرم لكل الأمة يا صح هذا الكلام ساكته إجابة يا صح هذا الكلام أن الله محرم لكل الأمة يعني يسافر بأي امرأة ويخلو بأي امرأة حديث الآية في سورة ماذا قالت النبي أولى هل قال محرما لهم ادي قراءه شزه يا دعنا دعنا الان دعنا. نريد يا الناس يا مفتي وتفتيونا في مصر 70000 منك او 80 يا صح كلامه لا يا صح كل كلام صحيح وفيه نظر لكن طب طوروا بطرا ده كلام علماء كلام علماء قال النبي سلام محرم لكل امراه لكن اقول له لا هذا الكلام فيه ايش؟ فيه نظر صحيح ولا لا؟ والا فين لم, لي... لم لم يبايع النساء لما كان ان كان محرما له لهن لم لم يبايع النساء وقال لا لا, لا, لا أصافح النساء لماذا ما هو محرم له فان صح... كان الاسلام محرم له فليفعل ذلك صحيح ولا لا؟ فيها ما فيها من النظر والاخذ وال... وال... وال... والرد نقول هو محرم من, من جهتي التوقير والتعظيم والتبجير كامهات المؤمنين قال وازواجه امهات طيب هم امهات امهات ايش يعني يعني يصح الانسان ياكلهم لا واذا سالتمنا ما تعال بسالوهن يبقى امهات في التعظيم والتبجيل والتوقير فيكون الرسول محرم لهم من هذا الباب والا لم لم يصافح النساء وقال لا اصافح النساء لماذا لما قال لا يخلوننا رجل بامرأه الا مع محرم اول الداخلين في هذا الحديث هو من يبقى هذا التوجيه فيه ما فيه من النظر تسكت انت و... انت قلت قلت توجيهات التوجيهات دي أكثر من عشرة كم عندك التوجيهات؟ أقلل طيب لا تغلب مع فقيه ولا تغلب مع طالبين جيد جيد هات التوجيه الثاني قلبت من الرضاع؟ قلبت من الرضاع؟ يعني بنتخلت من الرضاع كانت ابنة قالتي من الرضاع يا صحة يعني إيش قلبت من الرضاع؟ بنتخلت من الرضاع بقى. لا ها هي كما قال النوى وغيره أن هي أصلا هؤلاء أخواله وهي خالته من الرضاع فصح له أن يقيل عندها هذا اوجه التوجهات هذا أوجه ما يقال في هذا الباب أنها كانت أن النساء كان محرم لا بالرضاع هي خالته في الرضاع فلذلك كانت تفلي رأسه وتمسى رأسه ويقيل عندها فأم حرام بشرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشارة العظيمة وقد كان واهل مصر لهم نصيب من هذه البشارات العظيمة من دلالات النبوة مصر خير وأجناد أهل الأرض كما في الحديث الموضوع ف... لا موضوع ده مبطور وهالك هو طبعا اصلا البشارة التي جاءت في أهل مصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتح مصر وفتحت عليها ده عمر بن العاصر في عصر من في خلافة من في خلافة العباسيين في بن العاصر صح في خلافة من عمر بن الخطاب معروف وعمر وما تراكم مع عمر حتى قال اضرب, اضرب هذا على صلعتي في العدل مع القبطي يا شيخنا حتى ولو كان ضعيفا هذه المسألة لو حدثت تحدث مع عمر ولا ما تحدث مع عمر تحدث ولا ما تحدث عدل عمر معروف في الغرض المقصود ما تحدث ما تحدث والله أقوله تحدث عمر بن الخطاب رد الله نرضى لو قال اضرب اضرب على صلعة عمر يقصد أن يضربه ولا يقصد التنكيل به أمامه والذلك هو يعلم أن الآخر لن يأخذ بحق والذلك قال, قال عمر بن الخطاب قال ما ضربك أو ما ترفع عليك إلا به فلو حتى ضرب عمر بن العص وبأمر عمر بن الخطاب لا يخطأ فعل عمر فعل عمر من السياسة الشرعية الصحيحة من باب الوسائل لها أحكام إيش هات ما عندك أستاذ اترك هذا احنا بنقول لو صح يصح هذه مسألة أنت تقول لا تصح إيش اللي فيها شفت أنا قلت إيش؟ لو دققت لو دققت النظر رجل اراد ان يزن طيب وجاء للزنا ورجل واقف بواب على الزنا طيب فبواب على باب الزنا هذا باب المرأة فالرجل ماشي فقال ان اردت الجمال ففوق فطالع الرجل فوق فهو هيرجم اللي تحت يضرب ولا ما يضرب ليش يضرب ليش ادرك هذا هو ايش العله التي تكلم بها في الاثر عمر بن الخطاب ايوه ما قال ما فعل ذلك الا بابيه يعني بمكانه ابيه فاهم فكانت وسيله كانت وسيله ولا ليست وسيلة وسيله طب انت ممكن تعترض باعتراض واحد ضعيف واحد تقول ما ذنب عمر لو كان ابنه اصلا قد ضل في الطريق في هذا الباب ما ما ذنب عمر اقول لك ذنب عمرو بن العاص الذي لا تعرفه ان عمر بن الخطاب كان لا ينزل على الناس بكلام أو بأوامر أو بأمور حتى يصهر ليله على إيش على أهل بيت ويقول أني في الصباح سأأمر الناس بأمر فإن وجدت من منكم من قام أو خفر هذا الأمر أو انخرم الأمر عنده لأنكلن به نكالا فهو بيجدد على يديه حتى يأخذ على يدي أولاده ومعروف أن الإنسان لو كان أميرا لو كان رئيسا فممكن الأولاد إيش يحدث منهم يعلمون أن المكانة مكانة الخليفة المكانة مكانة الأمير فيفعلون ما يريدون بسبب الخلاف أما رأيت عمر بن خطاب لما رد ده أصل صحيح عن أبي موسى الشعير لما أعطاهم المال فأخذ عمر عبد الله بن عمر وتاجر به هو أخوه فرجع إلى عمر بن خطاب فقال دعه في بيت المال قال علامة أمير المؤمنين إني لو ضاع مني المال نضمنته فقال له أبي موسى وقال عبد الرحمن بن عوف اجعله مداربة لماذا ما الا مع انه اخذ قردا وسيرد القرد ومع ذلك يعنفه عمر الخطاب قال لو لا انك ابن امير المؤمنين ما اعطاك هذا المال فهو بينظر للمكان اصالة انت كيف نقول له نكل باولادك لان هذا هذا ورع الصحابة وفاعل الصحابة اما قال الانسلم لو كانت فاطمة انت محمد سرقت تقطعت يدها فواجب على الأمير وعلى الخليفة أن يرتب الأمر مع أولاده مع عائلته أن يتقوا الله في الناس مكانتكم بين الناس الآن معلومة وكل منكم سيزداد احترامه سيزداد العطاء له سيزداد الخوف منه للمكانة فاتقوا الله في الناس هذا الذي كان ينوه عليه عمر أما الذي تقوله أنت الظلم أنت نظرك ضيق نظرت بعين عوراء لو نظرت بالعين كليتا وعلمت مسألة الوسائل والمقاصد لقلت بما قلنا به والغرض المقصود عمر بن العاص فتح مصر كما قال النسلم ستفتح مصر فقال بلد يذكر فيها القيرات وكانت في هذه الأونات عفوا يذكرون القيرات وهو جزء الدرهم والدينار وكانت مشهورة في أهل مصر قال ستفتح مصر قوم يذكرون بلد يذكر فيها القيرات فاستوصوا بأهل مصر خيرا ولا نعمة ما قال به ونسأل الله أن يستوصي الألوال والرعية بأهل مصر خيرا بوصاية وسلم فاستوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة طبعا الذمة معروفة إما أن نقول العلاقة وال أهل الذمة, الذمة الذين كانوا يعيشون تحت ولاية وخلافة عمر وأيضا رحمة يقصد بها يقصد بها هاجر رضي الله عنها وارضاها الغرض المقصود قد بشر انسان فتح مصر وفتحت مصر على يد عمر امر بن العاص رضي الله عنه وارضاها ودخل الناس في دين الله افواجه وعموما ايضا من دلالات النبوة أن النبي السلام عندما تكالبت اهل الكفر عليه واجتمعت كلماتهم على قتل واستباحة بيضة المسلمين في غزوة الاحزاب وتخندق النبي السلام ثم ردهم الله بغيذهم لم ينالوا خيرا قال النبي يسا سلم الان نغزوهم ولا وقد كان فما غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قط بل غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الفتح الله على يديه إن فتحنا لك فتحا مبينا وأيضا قد أوحى الله جل في علاء ليه تدخلن المسجد الحرامة إن شاء الله آمنين محلقين لأسكم ومقصرين وقد كان ببشارة, النبي ببشارة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من الدلالات على النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بعد عمر ستهيج الأمة في فتن تقع كمواقع القتل في او المطر كما قال حذيفه رضي الله عنه وارضاه لما ساله عمر بعد ما جلسوا معهم أيكم يحفظ وهذا هو المهم يحفظ حديث النبي في ايش في الفتن وهذه مغيبات يخبر بها النبي أيكم يحف يحفظ حديث الرسول في الفتن فقال حذيفه انا يا رسول الله فتنه رجل انا يا امير المؤمنين فتنه في اهلي ومالي يكفرها الصلاه والصيام قال لست عن هذا أسأل قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر قال لله أبوك أو قال الله درك نعم عن هذا أسأل إنك عليها لجريء ثم قال حذيفة ما لك ولها بينك وبينها باب هذه أيضا دلالة من دلالة النبوة على إيش نعم نعم هذا هو لأنه قال بينك وبينها باب فقال له أيفتح أم يكسر قال يكسر قال إذن لا يستقيم مرة ثانية الفتن لن تنقطع بحال من الأحوال لما سئل أيعرف عمر الباب قال نعم يعرف كما يعني أحدثك بأحديث ليست بالأغاليت فهذه بشارة أيضا ودلالة من دلالة النبوة أن الفتن ستحدث بعد مقتل عمر بن الخطاب رجل العرض الباب يكسر وقد كسر الباب وقتله أبو الأولو المليوسي عليه لعنة الله فقد قتل عمر بن الخطاب بعد مقتل عمر بن الخطاب لم تهدأ الفتن وداء التطرى على هذه الأمة حتى تكالبوا على عثمان وقد قال انس رضي الله عنه او حذيفه بعدما قتلوا عثمان قال لو كان في مقتل عثمان خير لهذه لو كان في مقتل عثمان خير لهذه الامه لحلبت بعده لبنه ولو كان شرا لحلبت بعده دما وقد حلبت بعده دما عبيطه وقد قال انس رضي الله عنه مبينا ان هذه أيضا من بشاره النبي صلى الله عليه وسلم عبيطا يعني كثيرا يعني من يخضع الشمشة بالإخوة مندهشة للفظة هذا يعني نعم فبين بين ذلك أنسها لبشارة أيضا من البشارات الدلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من الدلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم اخباره بالكذبين الذين سيخرجونه قال يخرج بعد ثلاثون كذاب ثلاثون من الكذبين كل منهم يدعي أنه نبي ثم فصله من سلم أفصل من كان في عصري منهم قال صاحب اليمامة وصاحب صنعاء وصاحب كذا وقال صاحب اليمامة يقصد بذلك مسيلمة وصاحب صنعاء من الأسود العنس حتى أنه سلم رأهما كصورة على في يديه فنفقهما أنه سلم وعلم أن هذه الفتنة ستخمد لكن صرح النبي سلم بمسيلمة الكذاب وصرح بالأسود العنس وايضا قد قال النسلم ومنهم صاحب حمير ومنهم الدجال في رواية قال ومنهم الدجال فالدجال كان في اوناته الاولى يدعي انه من الاولياء ثم ارتقى الى النبوة نبيا ثم مع ذلك ارتقى الى الارقى وقال انه ايش رب والله وقال صلى الله وهذا هو أعظم فتنه نحن لم نراها حتى الآن لكن بوادرها نراها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا النبي صلى قد اخبر خبرا عظيما قال في ثقيف الذين يجلسون في, في, في الطائف صحيح في ثقيف قال النبي صلى يخرج كذاب ومبير كذاب ومبير قال في ثقيف يخرج كذاب ومبير اما الكذاب فابو عبيده الثقفي فهذا كان كذابا اولا قال ابن عبد البر قد راى النبي صلى فعده من ايش من الصحابه يعني جعل له صحبة لانه راى النبي صلى الله عليه في الغالب انه راى النبي صلى قال قد راى النبي صلى وهذا الكذاب المبير او او الكذاب ابو ابيض الثقه الثقفي لما قتل الحسين قام بشعارات آل البيت كما هو حال كثير من الذين يريدون هدم الدين بمثل هذه مثل هذا التغني قام بشعارات أنه يريد نصرة أهل البيت وانتصارا للحسين حتى أنه قتل خمسة من الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه ثم بعد ذلك ادعى أنه ايش؟ بعدما ادعى أنه ينصر آل البيت ادعى أمرا فوق ذلك ادعى أنه يوحى إليه وقال حتى أنهم ذهبوا إلى ابن عباس وإبن عمر فقالوا لابن عباس إنه يزعم أنه يوحى إليه وقال ابن عمر إنه يزعم أنه ينزل, ينزل الله عليه قرآنا أو ينزل عليه فقال ابن عباس صدق إن الشياطين لا يوحونا إلى أوليائهم فقال ابن عمر مثلما قال ابن عباس قال صدق وقرأ قول الله تعالى وقل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاكن أسين. فقد قال إنسانا كذاب وقد ظهر كذبه ثم قال ويخرج من ثقيم مبير والمبير هو المهلك هذا المبير هو المهلك وقد أهلك يعني أناسا كثر من الحجاج بن يوسف الثقافي حتى قال الزهبي بعدما ترجم له قال ونحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل يقول نحن ندين الله ونتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل الحجاج بن يوسف الثقافي ابن ابي عبيد او ابيد الوهم في الاسم لكن دعنا المقصود موجود سأذكرك به اسم بس حتى ننتهي فالحجاج ابن يوسف الثقفي قال في الزهبي اتقرب ان اتقربوا الى الله ببغض هذا الرجل فقد اعمل السيف في الصالح وفي الطالح وكان كل ذلك لتزبيت ملك ها عبد الملك ابن مران ذلك عمرهم الخطاب قال لو جاء الناس من اول الخليقة الاخر الخليقة بذنوبهم وجاء عبد الملك ابن مران بالحجاج بن يوسف لكف لما فعل في هذه الامه ومع ذلك الحجاج بن يوسف كان الثقفي كان افقه من كثير من الناس عند مرض موتي انظر الى الرجاء في رحمة الله الذي يقولها عند مرض موتي قال طبعا مرض موته معروف مشهور جدا النوط صلت سيفه على من وحق له أن يفعل ذلك لكن ليس له أن يقتله يعزله يحبسه, يحبسه. الأمة كلها كانت تحتاج لمس سعيد بن ابن جبي هي طبعا فتنة ابن الأشعز تعرفونها ايش بقى الفتنة ايش بقى الخروج على الحكمة ايش فيه تعلموا الجغرافيا الله يهديكم فتنة ابن الأشعز طبعا كان رجلا متكبرا يرى في نفسي أنه أكبر وأعظم من الحجاج الغرض المقصود خرج ذهب إلى بلاد فارس وخرج عليه. المم خرج على المم وخرج على الحكام وكانت هذه الفتنة فتنة يعني فتنة ليست بعدها فتنة قتل خلق كثير بسبب هذه الفتنة وهذه دلالة عن الخوارج ولو أصابوا قد أخطأوا وأفسدوا أكثر مما أصلحوا بحال من الأحوال فخرجوا على, المال على على على أميرهم ولو كان ظلما اتق الله ولا تنزع يدا من طاعة أدم عليك وسل الله ملك وللظالم يوم عند ربه في لكن أن تخرج وتفسد وتقتل وتعمل الفساد في الأرض ماذا سيحدث بعد ذلك الفساد المستشري وخلق كثير قد قتلوا بسبب هذه الفتنة ابن الأشعث خرج ومعه سعيد من, جب... من جبي وندين الله بخطأ سعيد بن جبي في ذلك إنه ون... ون... ون... ون... وندين الله بخطأ سعيد بن جبي لكن حجر بن يوسف الثقفي ما نام حتى أتى, أتى بسعيد بن جبي وكانت القصة المشهورة بينهم حتى قتله فقبل أن يقتله دعا عليه دعوة واحدة قال اللهم لا تصلت عليه أحدا قال لما لا على أحد بعد فابطلي ببصر في صدري دم خرج في صدري ببصر في صدره وقال كان يقوم فزعا من نوم يقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد ما, إلا ما هي الأيام وقد قتله الله جل في علاه لكن من دقة فقه هو مع الظلم المستشري الذي ظهر على يديه وهو ينام قال اللهم إنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي اللهم خالفهم واغفر لي فقه عالي فقه راقي يعني فقه في القتل والظلم وفقه أيضا عند التوبة والموت ولا أحد يمكن أن يصد عن رحمة الله ولا. ولا أحد أن يغلق ولا أحد له أن يغلق عليه باب الرجاء في الله يدل في أولاد قال فيه نفسه وتنبأ فيه قال ويخرج من ثقيب مبير يعني مهلك وقد أهلك خلقا كثيرا بالسيف ولذلك لما قتل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه سب أس... أسماء رضي الله عنه ورضها بنت أبي بكر فعليه من الله ما يستحق مما فعل فقالت له اسماء دعك فإنك المبير فإن سمعنا رسول السلام يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير وقد علمنا الكذاب وأنت المبير وهو الهالك فالحجاج تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبير من ثقيف والأسبوع القادم بإذن الله نكتفي بهذا والأسبوع القادم نتكلم على ال... ال... الاخبارات التي لم تحدث حتى الآن ونحن في طريقنا إلى أن تحدث ونختمها ثم ندخل بعد ذلك على كلام الشجر والحجر الذي يدل على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ونختم أيضا بالحديث الذي لعلنا نبتدئ به الأسبوع القادم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الروايبضة قالوا يا رسول الله ومن الروايبضة قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العامة